قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لك كبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف و في جذع النخل ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى.